که I فرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن تذبحوا ذكرة I يا يا حي الكتاب بالفور for all God. وقت‌ها و وضبت من دونه الحجابا فعلمنا إلى نزار روحنا فتمثل لها بشاراً book okay. وديالا تو كتاب حتى تسري سريعا قد جعل ربك تقتك سريعا قد جعل ربك تقتك سريعا قد جا رب تو کی تا baby فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المزل